La ilaha illallah. van akbar. kamer akbar. De hamd. akbar, وسبحان الله بكره واصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا